على من يشاء من عباده أن أنذر أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقوا. Cholak السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون Cholak الإنسان من نقفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أفقى لكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إِنَّ رَبَّكُم لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ تَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنفيل والأعناب والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحم وطريا لتأكلوا منه لحم وطريا وتستخرجوا منه حليتا البسونها وتغلف الكماوات فيه ولتبتغو من فضله ولا تشكرون وَالْخَافِ الْأَرْضِ عَوَاسِيَ أَنْتَمِيذَ بِكُمْ وَأَنْهَارُ وَسُبُلَ الْعَلَّا كُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٌ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ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 لا يكون شيءهم وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم مكروه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 لِيَحْمِلوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَنَا سَآمُهُمْ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِم فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ فأت الله بني آنهم من القواعد فخروا عليهم مستقفا من فوقهم فخروا عليهم مستقفا من فوقهم وأتاهم العذاب وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاركون فيهم.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 إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبس مث وَقِيلَ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولا ولنعم دار المتقين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 أبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا نحن ولا آباؤنا ولا حربنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل علقو سل إلا البلاغ المبين وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الْقَاغُوتِ فمنهم من هدى الله ومنهم من حَقَّتْ عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عافبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين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 فسألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأ من الذين مكروه السئات أن يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تحل فما هم بمعجزين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 سَجَدَ لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ, والملائكة وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ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 ثم إذا كشف الدرع عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما غزقناهم اللَّه إِلَهٌ لَّا تُسْأَلُ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَأَنَّ وَجْهَهُ مُسْوَدٌّ وَهُوَ كَظِلٍّ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ من سُؤْمَ إِمَامُ الشِّرْبِ أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِ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 كَلَّا هِلَّا قَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْقَانُ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْقَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدوء ورحمة وهدوء ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ما فأحيا بين الأرض بعد موتها. INNA FI DHALIKA LA WA INNANA KUL FIL AN'AMI LA'IBRA NASQIIKUM MIMMA FI BUQUNIHI MIN LABANA ومن ثمرات النخيل والأعنب تتخذون منه سكر ورزق حسنا إن في ذلك لا آية لقوم يعقلون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 الناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومن ثم يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق herra, الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت herra, فهم فيه سواء herra, herra, herra, herra, وجع على لكم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلِيًّا وَحَفَدَةً وَرَزَقْكُمْ مِنْ طَيِّبَاتٍ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ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 Fon, hassala, ufa, hua, jum, firo, min huusi, rua, ua, johra, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيءٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلًى أَيْنَمَا يُوَجِّهُ هُنَا يَأْتِ بِخَيْرٍ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 ألم يروا إلى القير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 والله جعل لكم مما خلق بلانا.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 فألقوا إليهم الخول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يخترون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 وَيَوْمَ نَبَعَثُ فِي كُلِّ أُمْمَةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَلَزَّزْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْئٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ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 يَنذِرُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ وَلَا تَنْخُضُوا الْعَهْدَ بَعْدَ تَوْكِيدِهِ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ولا تكونوا كاللاتي نقضن عقود غزهن من بعد قوه ان كاثا فتتخذون ايمانكم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمته واحدة ولكن ولكِ يضلُّ مَن يشاءُ ويهدي مَن يشاءُ ولا تُسأَلُنَّ عَنْ مَا تَعْمَلُونَ ولا تَتَخِذُ أَيْمَانَكُمْ دَخَلَ بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا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 وما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون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 الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. سُرًّا بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب فعليهم غضب من الله وله عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين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 ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فوتوا ثم جاهدوا صبروا ثم جاهدوا صبروا إن ربك من بعدها غفور رحيم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 يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فأذقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولا قد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكنوا مما رزقكم الله حلالا قيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم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 ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قالتا لله حنيفا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 ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيف وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَكَ لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون